إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْ معذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوقا نسي ابهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم العصير وجاءه قومه 114. ومن قبل كانوا يعملون الشيئات 115. قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أطهر لكم فاستقوا الله ولا تخزون في ضيفي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 فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفس منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أطابهم إنما ويدهم الصبح أليس الصبح بقريب